بوك تو شلوشيم وأخات واحد وثلاثون واحد وثلاثون بمسأداء شلوش في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة ش فضلك واحد مقبات من فضلك واحد مقبلات ص فضلك واحد صة فضلك واحد صةش م من فضلك شبة من فضلك واحد شوربة هايتي روطا كينواخ من فضلك الحلوة هايتي روطا جليدا إم كتفت من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة אני מבקשת פירות או גבינה. (אומר בערבית: מנפדלכ, פאווקיה או גבינה). היינו רוצים לאכול ארוחת בוקר. (אומר בערבית: מנפדלכ, נורידו א-נפטר. היינו רוצים לאכול ארוחת צהריים. (אומרת בערבית: מנפדלכ, נוריד אנא תרדה). היינו רוצים לאכול ארוחת ערב. (אומרת בערבית: מנפדלכ, נוריד אנא תעשה). ما تغز لأغخات بوكغ ماذا تريد حضرتك لللفطورور ماذا تريد حضرتك للفطور خمنات إغبا فيش خبز حمام صاملي مع المرب والصل؟ خب حمام مع المرب والعصل؟ تتسيم إكيك أنا؟ توست خبز توست مع سجق وجبنة بيطا كشا بيضة مسلوقة بيطات آين بيضة عيون, عيون خفتا أملت أود يوغورت ببكشة من فضلك واحد زبادي آخر من فضلك واحد زبادي آخر پيلبل وملخ ببكشة من فضلك أيضاً ملح وفلفل من فضلك أيضاً ملح وفلفل أود كوس مايم ببكشة من فضلك كية ما أخرى من فضلك كية ما أخرى